ونرد على أعقابنا بعد ان الله كالذي استهوت الشياطين في الارض حيران كالذي استهوت الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعون إلى الى الهدى عنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا ان لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُلٌّ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَبِيلِ